وقالوا قلوبنا في أكنة من ما تدعون إليه وفي آذاننا وق وفي آذاننا وقر و من بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أن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 قل إنكم لتبكون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنذادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواية من فوقها وبارك فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام في أربع أيام سوا إلى السائلين، ثم السائل السماوات وهي دخان، فقال لها ول الأرض، فقال لها ول الأرض إتيَّا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين.